هذه الصلاة لسيدي قطب العارفين عبد السلام بن مشيش قتس الله سرهما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه وسلم